الحمد لله والصلاة والسلام على الأسمان أكملان على عبده وحليده وأمينه على وحيه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلا وانتبعه وزا إلى يوم الدين سنشرح بذل الله في بشرفه تسال الصريح السنة Imam Al-Tabari telah تقدم في الدرس الماضي شيئا من سيرته. السنة شرح beliau membuka dengan mukadimah, kemudian beliau mengatakan insya-Allah kita akan menjelaskan dan memaparkan risalah sabi husnul yang dikarang oleh al-imam al-Fadhli taala pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sebagian sirah perjalanan beliau rahimahullahu بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سناد الكتاب أخبرنا الشيخ أبو محمد بن أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن الحسن الأسدي أنباءنا جدي أبو القاسم الحسين بن الحسن ابن محمد الأسدي أنباءنا أبو القاسم علي بن أبي العلاء أنباء أنباءنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر أنباءنا أبو سعيد عمر بن محمد بن يحيى الدين الدين وري قال قوله على أبي جعفر محمد بن جرير الطدري رحمه الله تعالى وأنا أسمع قاتمة المؤلف. الحمد لله مفلح الحق وناصره ومدحل الباطل وماحقه الذي اختار الإسلام لنفسه دينا فأمر به وحاطه وتوكل بحفظه وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعتهم بالدعاء إليه وأمرهم بالقيام به والصبر على ما ناب ما, ما ناب ما, ما نابهم فيه من ج من جهلة خلقه وامتح وامتح وامتحنهم من المحن بذنوف وبسلاهم من البلاء بظروف تكريما لهم غير تذليل وتشريفا لهم غير تخسير ورفع بعضهم فوق بعض درجات فكان أرفعهم عنده درجة أجدهم إمباً مع شدة المحن اقتربهم اليه ذلكم احسنهم نفاذا لما اوصله به ما عظيم البليه يقول سبحانه يقول الله عز وجل يقول الله عز وجل في محكم كتابه لنبي محمد صلى الله عليه وسلم اصبر كما صبر اول العزم من الرسل وقال له صلى الله عليه وسلم اول اصبائه رضوان الله عليهم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولا ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم أستثموا البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ إل جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوتكم ومن أسفن منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون والذلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا وقال تعالى ذكره ألف لام مين أحسب الناس أن يطرقوا أحسب الناس أن يطرقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين او بدأ الكتاب بإسناد الكتاب الى المؤلف وهذا مما يميز الله بهذه هذه الامة وحفظ الله دينها بالإسناد ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء في دين الله Rahimahullah, Al Imam Abdullah Rahimahullah Taala memulai kitab ini dengan sunat yang sampai kepada muallif. Dan inilah yang membedakan umat ini. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga agamanya dengan isnad, dengan sunat, dengan pepen Di mana dikatakan, laul al isnad laqad ma sha' man sha' Kalaulah bukan karena isnad, akan isya perucap terserah apa saja yang menjadi kehendaknya dan siapa saja yang ingin berujam ثم bada المصلip هذه الرسالة biqawli Alhamdulillah mudlijil haqq wa nasirin wahada isam min daraak al-istihlal fayuflam min maksud al-muallif هذه الرسالة أنه قصد إذا فيها إظهار الحق ونصرة الحق ومن ذلك أيضا ما اتهم فيه وطعن في عقيدته وطعن في عقيدته فهذه من أسباب تعليفه لهذه الرسالة قال رحمه الله الحمد لله مبلج الحق وناصره ومدحذ الباطل ومحقه حقه الله عز وجل نصر الحق وأظهره وأزهق الباطل وهو سبحانه وتعالى ما حقه bani Ibrahimullahi taala memulai risalah ini dengan mengatakan alhamdulillah muklidhul haq wa nasirih. Telah budi bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menolong kebenaran, menampakkan kebenaran dan yang diinginkan oleh muallif, pengarang di sini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan dengan jelas kebenaran tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong kebenaran tersebut dan dari muqaddimah atau pujian tersebut juga menjelaskan kepada kita apa saja yang dituduhkan kepada beliau. Dari akidah beliau. Di mana tuduhan kepada beliaulah yang menjadikan pengarang-mengarang kitab ini. Kemudian beliau mengatakan, وَمَدْحِدِ الْحَقْ وَمَدْحِدِ الْبَاطِلُ وَمَاحِكِهِ kemudian zat yang menghapus dan menghilangkan kebatilan. Allah subhanahu wa ta'ala menolak kebenaran, kemudian Allah tampakkan kebenaran tersebut, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjatuhkan atau menghapuskan kebatilan. Aluhu aladhi ikhtara al-uslamah nafsihi dina, Allahu azza wa jalla ikhtara hadat dina di ummatihi. Kama jahatil hadis. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورذي لكم الإسلام ديناَ، وقوله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام غير الإسلام ديناَ، فلن يقبل منه. الله سبحانه وتعالى من له أجاب إني أمتي لي تأجى من الإسلام، بقي من الله سبحانه، بقي من النبي صلى الله عليه وسلم. Wa raditu lakum al Aku ridoi kepada kalian agama Islam sebagai agama Demikian Allah Subhanahu wa berfirman wa may yabtaghi ghayra al-islamu yang mencari selain agama Islam agama Allah Subhanahu wa tidak akan menerima hal yang demikian Qul rahimahu Allah wa tawakkal wa tawakkala وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون أي أن الله عز وجل قد ضمن حفظ هذا الدين إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له فحافظون فقوله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إن بركة المؤلف وتوكل بحفظه وضمن إظهاره على الدين كله ولوكرها المشركون بسيء مؤلف مغتكن لمن الله سبحانه وتعالى لمن الله سبحانه وتعالى تلح تكفل بحفظ دينه لمن جميل أنت من جاء أجمع إليه إيه أجمع إسلام لمن الله تعالى مغتكن إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له نحافظون Sungguhnya kami telah menurunkan al al-Quran, ataupun sunnah. Dan sungguh kami telah menjamin untuk menjaganya. Maka pula firman Allah, وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونِ Ialah Allah subhanahu wa ta'ala yang dimana telah mengutus Rasulnya dengan huda wal haq, dengan petunjuk serta kebenaran. وأرثر الله عز وجل قال ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم إلى آخر ما قال يوضح أن الله عز وجل قد اصطفى من خلقه رسلا كما قال سبحانه وبهنده إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين الله مصطفى رسلا لكي يقومون بهذا الدين ويدعو إليه ويصبرون على ما يجدونه من الأذى وامتحنهم بذلك بصنوف أنواع المحن وهكذا الدين محفوظ فاجعل نفسك ممن Saharahum Allah Azza wa Jalla Menutraki hada s Kemudian Mualif mengatakan Thumma s-tata min khalqihi Rusulan erta'atahum bidua Di sini, Mualif mengatakan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Memutus para rasul Agar mereka Mendakwahkan Menegakkan agama ini, itu agama Islam. Kemudian mendakwahkan agama tersebut dan bersabar dari setiap apa-apa yang mereka dapatkan daripada gangguan-gangguan atau ujian-ujian yang mereka dapatkan. Demikian pula dari pilihan-pilihan tersebut Allah Taala mengatakan di dalam Al Quran: Inna Allah sabbfa Adam wa Noohan wa Ala Ibrahim wa Ala Imran ala al Allah Subhanahu wa Taala telah memilih sabbfa Adam wa Noohan Adam demikian pula Nabi Nuh alaihi salam wa ala Ibrahim wa ala Imran kemudian keluarga Ibrahim demikian pula keluarga Imran ala alamin ya atash alam muslimin maka kata beliau terakhir fajal nafsaka jadikanlah dirimu sebagai orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menolong agama يريد مصنف أن يبين ما من إنسان يبلغ هذا الدين إلا ويجد فيه من المحن والبلايا والأعداء والابتلاء العظيم ثم ذكر أن الأنبياء أثروا الناس بلاء فيجب الصبر كما صبروا قال سبحانه وبحمده وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا فيجب الصبر الاستعانة بالله فمن جاء إلى الله عز وجل وجب عليه الصبر والاحتساب من أذى الناس سبهم وقذفهم واتهامهم لهم بالباطل فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر بالسحر وبالكذب إلى غير ذلك وأوذي يشد الإذاء وقد بين المصنف حال الأنبياء، وذكر الآية التي تدل على صبرهم، وعظم الأنبياء صبرهم. قول العزم من الرسل، كما قال تعالى: "تصدر كما صبر". قول قول العزم من الرسل. وهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح. كما جاء هذا. لما جاء على في سورة الأحزاب والشورى قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا أو للعزمهم محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم ثم إبراهيم ووتانيهم في الفضل ثم موسى وعيسى ونوح فهؤلاء الأنبياء قد ابتلوا ابتلاءات عظيمة وصبروا على تبليغ دين الله سبحانه وتعالى فذكر هذا الإمام هذه الآيات وهذا الكلام تسلية له ولغيره أن من قام بالحق ونصره لا بد أن يبتلى ولا بد له أن يصبر ويبتلى المرء على قدر دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاءهم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فكل ما زاد تمسك في دين اللي يتمسكك في دين الله والدعوة إليه كلما زاد البلاء وكلما شفز البلاء فاعلم أن النصر غليل كما قال سبحانه وبحمده والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه مات نصر الله ألا إن نصر الله فريد فالإنسان إذا اشتد بلاؤه فليحسن الظن بربه ويعلم أن كل ما اشتد البلاء كلما قرب النصر Kemudian Beliau mengatakan Tidak ada seorang pun Yang menyampaikan Atau mendakwahkan agama ini Melainkan dia akan mendapati Setiap ujian-ujian, cobaan-cobaan Permusuhan, intimidasi Serta Gangguan-gangguan yang sangat besar Sebagaimana al-ambiyah Para nabi-nabi Para nabi-nabi merupakan Manusia yang paling banyak sekali mendapatkan cobaan, maka wajib bagi kita untuk bersabar sebagaimana sabarnya mereka. Allah Taala mengatakan, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan demikianlah Kami jadikan bagi setiap nabi-nabi tersebut musuh dari orang-orang yang melakukan dosa. Maka wajib bagi dia untuk bersabar. Atau meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setiap kali dia menjadi da'i Berda'wah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka sudah sepantasnya dia bersabar Kemudian mengharapkan ganjaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala Daripada gangguan-gangguan yang dia dapatkan Lihatlah Nabi salallahu alaihi wasalam Bagaimana beliau telah mendapatkan ujian serta fitnah Tuduhan Beliau dituduh sebagai penyihir Beliau dituduh sebagai pendusta dan beliau diganggu dan beliau disakiti dengan berbagai macam gangguan yang beliau dapati dan muallif rahimahullah taala juga menyebutkan di sini satu ayat di mana sabar yang paling dahsyat yang dirasakan oleh para nabi, -nabi itu adalah sabarnya ulul azmi minar rusul ulul azmi minar rusul itu ada lima Muhammad Kemudian Ibrahim Kemudian Musa Kemudian Isa Kemudian Nuh, Alayhi mustalatu wassalam mana beliau membawakan ayat di sini? Fasbir kama sabara ulul azmi minal rusul Maka bersabarlah kalian Sebagaimana sabarnya ulul azmi minal rusul Itu ulul azmi Daripada Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka orang yang paling utama, Rusul atau Rasul utusan Allah Subhanahu wa Taala yang paling utama, sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan dalam surah Al Ahzab ataupun dalam surah Al Shura, iaitu yang utama dari mereka adalah Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian Nuh dan tidak terlepas darinya nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi-nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan ujian kepada mereka beragam macam ujian dan mereka bersabar dengan kesabaran yang bersangat pula kemudian beliau hamdalahu ta'ala membawakan hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-anbiya asyadul bala al-anbiya ثم الامثل فالامل Orang yang mendapat, orang yang mendap, mendapati ujian yang sangat bersangatan itu adalah para nabi-nabi. Kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya, seorang itu diuji, ibadat dan mar, ada kadr ini. Seorang tersebut diuji seukuran agama yang dia jalankan. Maka setiap kali dia berpegang tubuh dengan agama ini, maka setiap kali itu punlah dia akan mendapatkan ujian dan cobaan maka setiap kali cobaan tersebut semakin kuat semakin hebat dia dihadapi maka ketahuilah saat itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan semakin dekat dikatakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala hatta yaqul ar-rasul walladīna āmanū maʿahu matsalullāh sampai sampai rasul dan orang-orang yang bersamanya berkata kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang Maka dijawab, Alah, inna nasrullahi tarif. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala itu sangatlah dekat. Maka hendaknya seseorang tersebut berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahawa setiap kali dia berpegang tubuh dengan agama ini dia akan mendapatkan ujian dan cobaan. Akan tetapi setiap kali cobaan tersebut semakin dahsyat maka saat itu pula pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala semakin dekat. قال المؤلف رحمه الله تعالى فلم يخلج جلالثناء احد من مكرمي رسله ومقرب اوليائه من محنه في عاجله دون اجله ليستوجب بصبره عليها من ربه من الخرامه ما اعد له ومن المنزله لديه ما كتبه له ثم جعل تعالى جل جل جل و ذكره علماء فكل أمة كل أمة ندين بتاعته منهم وراثه من بعده والقوام بالدين بعد اخترامه إليه وقبضه الذاب بين عن أوره وأسبابه والحامين عن أعلى مه وشرائعه والناصبين دونه لمن بغى وحاده والدافعين وحاد عنه خيل الشيطان وملانا مطلهم بشرف العلم وكرمهم وكرمهم بوقع الحلم وجعلهم للدين وأهلي أعلاما وللإسلام والهدى منارا وللخلص خادة وللعبادة إمة وسادة إليهم مفزعهم عند الحاجة وبهم استغاثتهم عند, عند النائبة لا يثنيهم عن التعطف والتحنل عليهم سوء ما بهم من أنفسهم يولون ولا تصدهم عن الرقة عليهم والرأسة بهم قبح ما إليهم يأتون تحريا منهم طلب جزيل ثواب الله فيهم وتوخيا طلب رضا الله في الأخذ بالفضل عليهم ثم جعل, جل ثم جعل جل فناؤه وذكره علماء أمة نبينا من أفضل علماء الأمم التي خلق قبلها فيما كان قسم لهم من المنازل والدرجات والمراتب والكرامات قصما وأجزل لهم فيه حظا ونصيبا مع اقتلاء الله أفاضلها بمنافقي بمنافقيها وامتحانه خيارها بشرائه بشرائه بشرارها ورفاعها بسفل بسفلتها ووضعائها فلم يكن يثنيهم ما كانوا به منهم يبتلون ولا كان يصدهم ما في الله منهم يلقون عن النصيحة لله في عباده وبلاده أيام حياتهم بل كانوا بعلمهم على جهلهم يعودون وبحلمهم لسفرهم يتعمدون بفضلهم على نقصهم ياخذون بل كان لا يرضى كثير منهم ما أذله لنفسه عند الله عز وجل من فضل ذلك في أيام حياته ودخل منه من كريم الذخائر لديه قبل ما حتى تبقى لمن بعده آثارا على الأيام باقية ولو إلى الراشد هادية جزاهم الله عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالم من أم أعالم أمة عنهم وحظهم من الثواب أجزل الأجزل ثوابا وجعلنا ممن قسم لهم من طلاه ما قسم لهم والحقن بمنازلهم وقرمنا بحبهم ومعرفة عقوبهم وأعادنا والمسلمين جميعا من مرديات الأهواء ومدلات الآراء إنه سميع الدعاء ذكر رحمه الله أن سنة الله عز وجل هنا ماضية في الرسل ومن جاء بعدها فلم يخل الزمن إلا وبعث الله عز وجل فيه رسلا ثم بعد الرسل جعل العلماء هم الراس الأنبياء وابتلاهم بما ابتلا فيه الأنبياء لينالوا كرامة الله سبحانه وتعالى على صبرهم وينالوا المنزل العالية عند ربهم كما نال الأنبياء تلك المنزلة وما كان العلماء كذلك إلا لأنهم أخذوا ورث الأنبياء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العلماء هم ورثة الأنبياء ولم يوردوا دينارا ولا ذرهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحض وافر ثم ذكر أن هؤلاء العلماء الذين هم ورثة هذه ورثة الأنبياء هم القائمون على الدين بعد احترامه وإدخال بعضه للأهواء ما ليس منه فهم رحمهم الله ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المثلين الذين عقدوا ألوية البدع وأحدثوا الفتن في هذه الأمة والله فضل هؤلاء العلماء بالعلم وبالحلم هذا مما يتقص فيه العالم ما سمي عالما إلا لعلمه وحلمه قال وجعلهم للدين وأهله أعلاما وللإسلام والهدى منارا العلماء هم منار البلاد يكتبط النور منهم الذي يهتدى به قوي إيمان العزل كلما أحق الصالحين فالعلماء هم القادة وهم الدليل إلى الله سبحانه وتعالى كما أن النجوم تدل على الجهات وعلى القبلة كذلك العلماء هم الدليل على هذا الدين العلماء الناصحين لذلك أمر الله عز وجل بالرزوع إليهم قال سبحانه وبحمده فاسألوا أهل التكر كنتم لا تعلمون قال إليهم مفزعوا عند الحاجة وبهم استغاثتهم عند النائبة المراد لهذا الكلام الاستغاثة بمعنى الرجوع إلى الله إلى الخلق إلى العلماء الرجوع إلى العلماء في السؤال عما أشكل من دين الله سبحانه وتعالى وما نزل بهذه الامة من النوازل فهذه تسمى الاستغاثة هي الاستغاثة مشروعة ومطلوبة فالاستغاثة بالحي القادر هي المشروعة وأما فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي الاستغاثة الشركية قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يصنبطونه منهم وأولي الأمر هنا المراتهم العلماء فهم أئمة وما سموا بذلك إلا لقبرهم قال تعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صدروا وهم الذين يردون الناس الى الحق وعن قول الاثم وعن فعل الباطل قال سبحانه وبحمده لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الكذب والمراد بالربانيون هم العلماء والفقهاء ومن أوصاف العلماء أيها الأحبة قال لا يثنيهم عن التعطف والتحنن عليهم سوء ما بهم من أنفسهم يولون ولا ولا تصدهم عن الرقة عليهم والرأفة بهم قبح ما إليهم يأتون تحريا منهم طلب جزيل ثواب الله فيهم وتوقيا طلب رضا الله في الأخذ بالفضل عليهم معنى هذا الكلام هو ما قاله الإمام أحمد ما بالعلماء ما أحسن آثارهم على الناس وآثارهم عن الناس حسنة طيبة وإن كانت آذار الناس عليهم قبيح سيئة، أي أن مهما يسيء لهم العام من الناس، فهم يرحمونهم ويتوددون إليهم رحمة بالخلق. pen. Al-muallif rahimahullah taala diistikhas. Diistikhas tadi. Kemudian muallif rahimahullah taala mengatakan bahwa sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala apa yang telah didapati oleh para rasul tersebut daripada gangguan serta cobaan dan orang-orang yang datang setelah mereka dan tidak ada satu zaman pun melainkan Allah Subhanahu wa taala mengutus padanya rasul utusan kemudian setelah para rasul tersebut Allah menjadikan para ulama ahli ilmu merupakan warisan para nabi kemudian Allah uji mereka dengan ujian yang didapati oleh para nabi agar mereka mendapatkan keberkahan karamah dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran mereka serta pula mereka mendapatkan posisi atau kedudukan yang tinggi di sisi Rabb mereka yang sudah didapati para nabi dan para ulama mereka mereka telah mengambil warisan para nabi sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal ulama warasatul anbiya Wa innal anbiya Lam yuwarraf dinaran wala dirhaman Walakin warraful ilmu Faman akadahu faqad akadah bihaddin wafir Sungguhnya ulama Merupakan warisan para nabi Dan sesungguhnya para nabi tersebut Tidaklah mewarisi harta Dinar ataupun dirham Hanya saja mereka mewarisi al-ilmu Maka barang siapa yang mengambilnya Maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar pada yang sangat banyak. Dan di sini disebutkan bahawa ulama tersebut adalah pewaris para nabi di mana mereka meniadakan atau menghapuskan setiap penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan ahlul bidah, takwilan-takwilan -ta yang dilakukan oleh ahlul bidah pada agama ini. Yang di mana mereka menjadikan atau mengadakan setiap fitnah-fitnah di tengah-tengah umat ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengutamakan para ulama tersebut. Dengan keilmuan. Dan kesabaran mereka. Oleh kerana itu. Mereka dinamakan ulama. Ahli ilmu. Dikarenakan adanya keilmuan serta. Kesabaran yang mereka miliki. Maka. Setiap kali. Seorang hamba tersebut keimanannya semakin kuat maka setiap kali itu punalah dia akan mencintai orang-orang yang saleh mencintai para ulama dikarenakan para ulama itu merupakan pemimpin para ulama adalah orang-orang yang menunjuki-menunjuki kita jalan menuju Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bintang-bintang yang menunjukkan kita kepada arah-arah ataupun kiblat Demikian pula ulama yang nasihatin yang senang senantiasa memberikan nasihat yang senang senantiasa memberikan peringatan kepada kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an perintah bagi kita untuk kembali dan bertanya kepada mereka. Allah taala mengatakan tasalu ahlazzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah oleh kalian orang yang berilmu jikalau kalian tidak mengetahui. فكاء الإمام الطبي رحمه الله تعالى من أتكن إذا لم نقدمه إليهم مفزعهم عند الحاجة وبهم استغاثتهم عند النائبة يعني مفزعهم عند النائبة يعني مفزعهم عند النائبة استغاثة استغاثة للجني فارتي جاد له العلماء في السؤال عن ما Yaitu kembali kepada para ulama Di dalam bertanya Perkara-perkara Yang rumit Dimahami dari perkara Agama ini Maka istirahat Meminta pertolongan Dengan orang yang hidup Dan dia mampu untuk melaksanakan pertolongan Tersebut Maka itulah yang disyariatkan. Adapun istirahat Meminta pertolongan Dengan orang yang mati Atau dia tidak mampu Memberikan pertolongan tersebut Atau meminta pertolongan tersebut Hanyalah semata-mata hak Allah subhanahu wa ta'ala Yang mampu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Maka itulah yang dinamakan Dengan istighazah yang syirik Merupakan istighazah Syirik Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan tentang para ulama Wajahanna minhum ma'imatan yahduna bi amnina Lama sabaru Wakanu bi ayatina yukinun Demikianlah kami jadikan dari mereka tersebut imam-imam, orang-orang yang memimpin atau ahli-ahli ilmu yang senantiasa biasa menunjuki kepada perintah kami atau perkara kami ketika mereka bersabar dan kepada dan kepada ayat-ayat kami mereka yakin dan mereka para ulama Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ulama dikarenakan kesabaran serta keyakinan mereka dan mereka lah, para ulama pula yang menunjuki manusia kepada kebenaran dan melarang mereka dari ucapan-ucapan yang tidak baik atau perkara-perkara yang tidak baik Allah Ta'ala mengatakan tentang mereka dalam Al-Quran lawla yanhahum <tutksam> ar-rabbaniyoon wal-ahbaru bimat suhidu min kitabillah lawla yanhahum ar-rabbaniyoon wal-ahbaru bimat suhidu min kitabillah Kalaulah tidak melarang mereka ar-Rabbaniyun itu ar-Rabbani orang-orang yang mengajarkan ilmu yang paling kecilnya sampai kepada ilmu yang paling besarnya al-Ahbar al-Ahbar nado mula ulama. Rebut. dari ucapan-ucapan mereka ucapan yang men, yang yang, yang mencabul atau ucapan yang tidak benar kemudian juga قل يولي فين حبيبه الله تعالى مغتكن هذا على الناس حشنة حشن وأثروا الناس عليهم كبيرا هذا أثر على الناس حشن Al-Imam Muhammad Di sini dibawakan oleh Syekh Azizullah Azhar Ia ya, dari imam Muhammad Beliau mengatakan Ma'asana atharuhum Ala'al-Nas Dimana Para ulama tersebut Memberikan dampak yang baik Kepada manusia Dampak yang baik Kepada manusia Sedangkan manusia Sebaliknya Memberikan dampak yang buruk Kepada para ulama Para ulama di mana mereka Memberikan hal-hal atau hal-hal yang hal-hal yang positif kepada manusia mengajarkan hal-hal yang baik kepada manusia sedangkan manusia membalas perkara tersebut dengan kebaikan semakin beru yang dibalas oleh manusia kepada mereka para ulama semakin baik pula balasan yang mereka berikan kepada manusia tersebut. ثم إنه نقل عن المؤلف رحمه الله ثم انه لم يزل من بعد مضي رسول الله لسبيله حوادث في كل دهر تحدث ودوازل بكل عصر تنزل ويقزع فيها الجاهل إلى العالم ويخشب فيها العالم السفذ السفذ عن الجاهل في العلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره إما من أثر وإما من نمر فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحوادث التي تنازعت فيها أمته واختلافها في, أفضل في, في أفضلهم بعده صلى الله عليه وسلم, وسلم وحفهم بالإمامة وأولاهم بالخلافة ثم القول في أعمال العباد طاعاتها ومعاصيها وهل هي بفضاء الله وقدره أم الأمر في ذلك المبهم مفوض؟ ثم القول بالإيمان هل هو قول وعمل أو هو قول وغير عمل وهل يزيد أو ينقص أم لا زيادة له ولا نقصان ثم القول في القرآن هل هو مخلوق هل هو مخلوق أم غير مخلوق ثم قال ثم رحمة المؤمنين ربهم تعالى يوم القيامة ثم القول في ألفاظهم بالقرآن ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل وال ولو كالأمة والرعاء يدعب إحصاؤها ويمل تعدادها فيها القول في اسم الشيء أهو هو أم هو غيره ونحن نبين الصواب لدينا من القول بذلك كله إن شاء الله وبالله, وبالله التوفيق ذكر رحمه الله هنا ثم قال ثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبيل حوادث كل دهر قد دين النبي صلى الله عليه وسلم الناس سيكون في آخر الزمان فتن وما من عام إلا والذي بعده أشر منه فحدثت البدع افتركت الناس بعد رسول الله إلى فرق وأحزاب وفي كل مطرة من الزمن يحدث من أصناف المبدع والحوادث، ويحيي الله عز وجل لها العلماء الصادقين، ثم ذكر ترتيب هذه الجثث. كتاب بالإمامة ومن أحق بالخلافة ثم بدأ القدرية وقولهم أن أعمال الله أن أعمال العباد طاعة ومعاصيها هي بقضاء الله وقدره ثم مثلة المرجعة الذين قالوا أن العمل لا يدخل في مصمت إيمان. ثم حدث فتن خلق القرآن ونفي الرغية. ثم ذكر. ما أحدث الناس من الحماقات في الخوض في إسماعيل الله وصفاته ومن ذلك خوضهم هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى وقال سيبين الصواب به ذي الله ذلك كله فيما سيأتي إلينا فمدياً dari muqadjima mu'allif rahimahullahu ta'ala ini di sini bahwa akan terjadi di akhir zaman beragam macam fitnah beragam macam fitnah maka tidak ada setiap tahun yang berlalu melainkan tahun yang akan datang itu lebih jelek dibandingkan tahun sebelumnya dimana umat islam akan berpecah belah menjadi beberapa bagian menjadi beberapa macam bagian dan bagi dan di setiap zaman pula akan terjadi beragam macam kebidahan ataupun kejadian-kejadian dan para ulama Allah Subhanahu wa taala pilih mereka untuk membela orang-orang yang jujur untuk membuka sabir-sabir dari setiap kebidahan tersebut dan di sini Al Mualif Rahimahullah menjelaskan urutan fitnah yang ada di setiap zaman tersebut. Dimulai dari ibtidak bil imamah, dimulai dengan adanya al-imamah. Kemudian dimulai dengan bid'ah qadariyah yang mereka berselisih apakah amalan seorang hamba tersebut atas ketetapan atau takdir Allah Subhanahu Wataala dan sebagainya. Kemudian bidah murjiyah yang di mana mereka mengatakan bahawa amalan itu tidak dimasukkan ke dalam keimanan. Kemudian pula terjadi fitnah yang mengatakan Al Quran adalah makhluk. Kemudian penafian ruhia yaitu melihat Allah Subhanahu Wataala. Kemudian beliau juga menjelaskan Daripada kebodohan-kebodohan yang terjadi atau fitnah-fitnah yang terjadi seputar asma nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Muallif rahimahullah, Asalun fil fa awal. Fa awal al-fusha amin. فأول ما, دف... فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن أنه كلام الله وتنزيله إذ كان من معاني توحيده فالصواب من القول بذلك عندنا أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ في السماء وجب وفي الأرض حبض في اللوح المحفوظ كان مقسوبا في ألواح سبيان الكتافيل مرسوما في حجر نطف حجر نقش أو في ورق خطة أو في القلب حضر أو بلسان لفر فمن قال غير ذلك أو دعا أن قرآن في الأرض أو, أو, أو, أو السماء سوى القرآن الذي نفلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحبنا أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه وقاله بلسان بلسانه دائما فهو بالله كافر حلال الدم بريء من الله والله منه بريء يقول الله عز وجل بل هو القرآن المجيد في لوح محفوظ وقال عز وجل وقوله الحق وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوبا مكتوب وأنه من لسان محمد المسموع وهو القرآن واحد من لسان من لسان محمد صلى الله عليه وسلم المسموع في اللوح المحبول مكتوب وكذلك هو في الصدور محبول وبألس الشيوخ والشبان مكتلو قال أبو جعفر، من روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فاتقى عنا قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضب فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين لا قبل الله له صرفا ولا, عدل ولا عدلا وهتك فطره وفطه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار حدثني قال حدثني موسى بن سهل الرملي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن المعاوية عمار الدني قال قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالد. فقال إنه ليس بخالف ولا مخلوق ولكنه كلام الله وحدثني محمد بن المنصور الآموري حدث قال حدث قال حدثنا الحكم ابن محمد الآموري أبو مروان قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا منذ سبعين سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود أول ما بدأ في المصنف هو ما حدث في زمنه وخاف الناس فيه. فقد ولد رحمه الله عاصر ابنة خلق القرآن والقول في خلقه فبين رحمه الله أن القرآن هنا كلام الله وتنزيله إذا كان من معاني توهيد فالصواب من القلق ذلك عندنا أنه قال كلام الله عز وجل غير مخلوق غير مخلوق كيف كتب وحيث فلي وفي أي موضع في السماء وجد هذا فيه إدبات بأن كلام الله سبحانه وتعالى كلام الله سبحانه وتعالى غير مقلوق سواء كان ذلك في اللوح المحفوظ أو مكتوبا في المصاحف أو مثلو كل ذلك كلام الله سبحانه وتعالى وتمت قواعد اضبطوها في كلام الله سبحانه وتعالى المراد بكلام الله هو اللفظ والمعنى جميعا أن الكلام إنما يضاف إلى إلى من قاله مبتدياً لا إلى من قاله مبلغاً مبتدياً أن الله عز وجل لم يزل متكلما إذا شاء أو بما شاء. وأن كلام الله بحرف وصوت أن القرآن هو كلام الله أينما تصرر وأن القرآن منذر غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود ومما يرد به على أهل البدع في أن المراد في كلام الله عز وجل أنه ليس مخلوقا أو أنه كلام نفسي أن الله عز وجل قال وتلم الله موسى تكليما فهذا لا يحتمل التأويل انخلص البسط وقال تعالى لموسى إِنْ اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فإذا كان كلام الله عز وجل مخلوق فما العبر بهذا الكلام وقول موسى وقول آدم لموسى عليه السلام أنت موسى الذي استطاك الله برسالته وكلمك وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلى ربي قال رجل انا او انا قال رجل انا رجل انا رجل يثملني قال قومي فإن قريشا أدمنه أن أبلغ كلام ربي أيضا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا ينظر إليه ولهم عذاب عليم فعاد النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوه من هؤلاء خابوا وخسروا قال المصفد والمنى والمفت الثلاثي بالحلفي الكاذب او الفاتر اذا كان كلام الله عز وجل مخلوق فكيف يكون من الحرمان هو العذار ان الله لا يكلمهم يوم القيامة اذا كان القرآن مخلوق فكيف يقول القرآن انني انا الله لا اله الا انا فاعبدون فاعبدني لا يا كذا إلا أنا أعبد. وكيف يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والقول بأن القرآن مخلوق هو تشبه بكفال قريش حينما قالوا من هذا إلا قول البشر، وقالت الجهمية: ومن حدوا حد ومن حدا حدواهم القرآن مخلوق. Beliau masuk kepada pasal yang pertama. Pasal ini terjadi di zaman beliau. Rahimahullah Ta'ala. Di mana beliau lahir. Itu di zaman. Di mana terdapat padanya fitnah khalq quran Bagaimana dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Beliau hidup dan dilahirkan di zaman Mu'tasim Billah. Di zaman Mu'tasim Billah. Itu hidup di situ fitnah khalkul Qur'an. Di mana Mu'tadzilah berkuasa ketika itu. Dan dekat dengan pemerintah. Dan beliau mulai kitab ini, risalah ini. Dengan fitnah yang pertama ini. Dikarenakan fitnah inilah yang terjadi di zaman beliau. Dan beliau lahir dalam kondisi fitnah ini hidup. Hmm. Dan. Al-Quran pada aqidah al-sunnah wal-jamaah merupakan kalamullah usyapan Allah subhanahu wa ta'ala dan hal yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dan hal yang menjelaskan tentang makna makna tauhid dan menetapkan bahawa Al-Quran itu Al merupakan kalamullah dan bukan makhluk Baik itu Al-Quran yang berada di lawin mahfud Atau Al-Quran Yang tertulis di setiap mushaf-mushaf Atau Al-Quran Yang dibaca Oleh manusia Maka seluruhnya merupakan kalamullah Maka hendaknya seseorang Kalau beliau mengatakan di disini Hendaknya seseorang Mengingat atau melihat Ada beberapa kaedah-kaedah Tentang Perkara ini bahawa Al-Quran merupakan kalamun lah. Pertama adalah kalamun lah. Nafban wa ma'nan jami'an. Iaitu Al-Quran. Itu merupakan kalamun lah secara lafaz Ataupun secara makna Dan ucapan ataupun al kalam Itu disandarkan kepada siapa yang mengatakannya pertama kali. Bukan kepada siapa yang mengatakannya. Sebagai penyampai atau penyambung. Dari ucapan tersebut. Karena adalah disandarkan kepada siapa yang mengatakannya pertama kali. Muktadian. Bukan disandarkan kepada orang yang menyampaikan ucapan itu sendiri. Atau penyambung dari ucapan tersebut. Dan Allah senantiasa berucap. Allah senantiasa berkata. Kapan saja Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dan di mana saja dan kapan saja Allah Subhanahu wa taala inginkan Allah akan berkata dan kalamullah ucapan Allah Subhanahu wa taala itu Harfun wa shawt baik dari huruf ataupun suara itu merupakan kalamullah dan Al-Qur'an itu merupakan kalamullah ucapan Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk Min hubada gua ilahiya umt darinya itu dimulai dan kepadanya itu kembali dan, dengar, dan dari apa-apa yang menjadi bantahan kepada pelaku bid'ah ah bahawa Allah subhanahu wa taala berucap atau bahwa Allah subhanahu wa taala berkata dengan sebenar-benar perkataan di mana Allah taala mengatakan di dalam Al Quran wakn'am Allahu Musa takliman Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengajak Musa berbicara. Jadi Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengajak Musa alaihi salam bicara. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala Innī sifātuk ala al-nafs bilisālati wabikalābi. Allah Subhanahu wa Taala berkata tentang Musa alaihi salam. Sungguhnya aku memilihmu, Musa, dengan risalahku. Demikian pula dengan kalamku, ucapanku. Kalaulah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa Taala itu makhluk, maka tidak butuh kita kepada firman-firman Allah Subhanahu wa Taala ini. Allah Subhanahu dan, dan dijelaskan pula Adam عليه السلام berkata kepada Musa, Anta Musa yang diarfa Allah berisalahi وَكَلِمَةَ وَكَلِمَتَهُ وَكَلَّمَ بِرِسَالَتِهِ وَكَلَّمَ Adam berkata kepada Musa عليه السلام, Engkau merupakan Musa yang di mana Allah putus engkau dengan risalah darinya dan Allah benar-benar mengajakmu bicara. Ini juga dari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara demikian pula lagi sallallahu alaihi wasallam suatu hari berkata ala rajulun ala rajulun yahmiluni ila qaumi fa inna quraish quraishan qad mana'uni an ubligha kalam rabbi apakah tidak ada di sana seseorang yang membawaku kepada kaumku karena quraish itu melarangku untuk menyampaikan kalam rabbi Ucapan rasku Demikian pula dalil yang lainnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب الالم ada tiga orang nanti di hari kiamat ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak mereka berbicara Ya Allah Subhanahu wa taala tidak membersihkan mereka dan bagi mereka azab yang pedih di antaranya adalah Al-Musbil, والمنان كل سجنيشة وسائرها من سببها نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا عن القرآن كتاب المخلوق بعما نا عن كلام الله سبحانه وتعالى فمن الله سبحانه وتعالى مراتك إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى husungunya aku adalah Allah Subhanahu wa taala la ilaha illa ana ya la ilaha yang berhak melainkan tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan aku fa'budni maka ibadahilah aku wa ardhi misfarati kemudian dirikanlah salat untuk menghingasku dirikan pula bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma wal insa liya'budun dan tidak ada Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadamu dan berapa siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk maka sungguh dia telah menyerupai orang-orang kafir Quraisy di mana orang-orang kafir Quraisy Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an mereka mengatakan in hadza illa qaulul bashar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu Allah mereka mengatakan ini adalah ini tidaklah ini melainkan وقال المؤلف رحمه الله تعالى وَأَمَّ الصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ لَدَيْنَا فِي رُؤِيَةِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّهُمْ عز وجل يوم القيامة وفي الآخرة وديننا الذين دينوا الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة فهو أن له الجنة يرونه على ما صحت في الأثمار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسأيب سلم بن سلم ابن جناد قال حدثنا ابن الفضيل قال قال وحدثنا سليم بن المنتصر ومجاهد بن موسى قال سليم قال أن بنا يزيد وقال مجاهد قال حدثنا يزيد بن هارون وقال وحدثنا الفضل بن صباع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 فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل ثلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك قبل ثلوع الشمس وقبل غروبها ولقض الحديث لحديث مجاهد قال المجاهد قال يزيد من كذب بهذا الحديث وهو بريء من الله ورسوله حلف غير مرة وأقول أنا وصدق يزيد وقال الحق ثم ذكر رحيمه الله ما يعتقده آل السمة والجماعة في رؤية ربهم والذي عليه آل السمة والجماعة والذي صح فيه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديث رؤية الله عز وجل كما نرى القمر ليلة البدر وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي فأحيث أهل السنة والجماعة أن الله يرى في الآخرة بالأبصال عيانا كما دلت على ذلك دلة الكتاب والسنة، الذين أحسنوا الحسن وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة رعاية المؤمنين في وقوله تعالى. يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة والنظر هنا اضيفة الى الوجه وعدي الى فاختضى نظر العين الوجه النظر اذا اضيفة الى الوجه وعدي الى فلا يكون المقصود به إلا نظر العين. ومن الأدلة كلا إن كلا إنهم عرب بهم يومئذ إلا محجوبون. فالكفار يحجب عن رؤية الله سبحانه وتعالى. فدل على أن المؤمنين يتنعمون برؤية ربهم وأشأل فلزة النظر إلى وجه الكريم كما جاء في الحديث والشوق إلى لقاه والمؤمنون يرون ربهم في موضعين موضع في عرفات يوم القيامة ويرونه في الجنة Daripada hal yang berikutnya yang dijelaskan oleh muallif rahimahullah Adalah perkara melihat Allah subhanahu wa ta'ala Yang benar Daripada aqidah al-sallahu al-jamaah Demikian pula Kabar-kabar yang benar datang dari Rasulullah SAW adalah orang yang beriman itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat kemudian dijelaskan hadis dan dibawakan hadis ini oleh muallif innakum ra'una rabbakum 'azza wa jalla kama tarawna hadha al-qamar laa yudhammunu fi ru'yatihi fa in ista'atum an laa tughlabu 'an salatin qabla tuluu'i asy-syamsi wa qabla ghurubiha fa fa'aluhu fa nabiy alaihi wasallam sungguh kalian akan melihat rabb kalian sebagaimana Kalian melihat bulan ini, di mana Nabi saw ketika itu bersama para sahabat duduk di bawah rembulan, bulan yang sangat bulat ketika itu, bulan purnama. Kemudian Nabi saw mengisankan bahawa manusia atau orang-orang yang beriman nanti akan melihat roknya, sebagaimana mereka melihat bulan ini. Rasulullah mu Nabi royadi, kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihat Allah swt nanti. Fa inistata'tum an laa tughlabu 'an sholaatin kalaulaa kalian mampu untuk tidak meninggalkan solat sebelum terbit sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari maka lakukanlah Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan melihat dengan melihat bukan seseorang dengan seseorang dan ru'ya melihat di sini ru'yatullah melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan absar ayanan, dengan mata kalau bahasa kita dengan mata telanjang ini yani yang sangat jelas. Karena Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di beberapa ayat dalam Al-Quran di mana Allah Taala mengatakan: "Ilahina ahsanul husna wa ziyada". Bagaimana Allah memberikan nanti kepada penghuni syurga ziyadah Ziyadah yang dimaksudkan di sini adalah seorang mukmin melihat rohnya. Kemudian Allah taala mengatakan pula wujuhul yauma iddin ila rabbiha nadhira. Maksudnya seorang mukmin hari kiamat wajah mereka berseri-seri kemudian ila rabbiha nadhira. Kepada hatinya mereka melihat al nazar melihat di sini disandarkan kepada al-wajh, wajah. Kemudian didahului dengan kata ilah. Yaitu, ila. Itu ila rafinha Nah, Saudara. Maka yang diinginkan di situ adalah laul a'in nadarul 'ain, penglihatan langsung dari mata. Bukan maksudnya selain daripada itu. Jadi, kan pula Allah Ta'ala mengatakan, "Kalla innahum rabbihim yawma'idhin mahjubun." Sekali kali tidak. Sesungguhnya mereka, itu orang-orang kafir, nanti di hari kiamat mereka akan diijabi diri akan ditutupi adat akan ditutupi penglihatan mereka ketika melihat Allah Subhanahu wa taala maka sebaliknya orang-orang yang beriman akan Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan keledahan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda lagi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dalam hadis wa as'aluka ladat ila wajhik alkarim wa ila liqa'ik maka aku minta kepadamu ya Allah Kesedihan melihat kepada wajahmu yang mulia dan rindu akan perjumpaan kepadamu dan manusia atau orang-orang yang beriman itu nanti melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada dua tempat yang pertama adalah Di Arafah Dia milkiyahah, tempat nanti pada hari kiamat kemudian yang kedua mereka akan melihatnya di surga. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الطواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال الإيمان وحسناتهم وسيئاتهم فإن جميع ذلك من عند الله تعالى والله سبحانه مقدره ومدبره لا يكون شيء إلا بإذنه ولا, يحدثه ولا يحدث شيء إلا بمشيئته له الخلق والأمر قال كما حدثني زياد بن يحيى الحساني وعبيد الله بن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الله بن ميمون حدثنا جعبر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليغطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه اللفظ لحديث أبي الخطاب زياد بن يحيى قال حدثني عبد إبراهيم الجوزجاني. قال حدثني ابن أبي حازم. قال حدثني أبي عن ابن عمر. قال القديرية مجوس هذه الأمة. فإن مرضوا فلا تعودهم وإن ماتوا فلا تعودهم وإن ماتوا فلا تعودهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. ثم ذكر رحمه الله. ثم ذكر رحمه الله سبحانه, سبحانه وتعالى. فصل في أفعال العباد وما خاب الناس فيه، وقبل الناس بالقدر بسبب أمور يجب أن تنتبه لها. أولاً أنهم خابوا بالقدر. لما لا يعلموه ولم يفرقوا بين ما اراده الله كونا وبين ما اراده الله شرعا ولم يفرقوا بين ما احبه الله وبين ما شاءه والقدر أحد أركان الإيمان أن تؤمنوا بالقدر خيره وشره من قواعد أهل السنة في القدر ألا يتجاوز القرآن والحديث أولا ثانياً النهي عن, عن الخوف فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوه وقد خرج يوماً قال أبو هرير رضي الله عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فوقع في وجدتيه الرمان فقال هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازع في هذا الأمر أزمت عليكم ألا تتنازع فيه والحديث خرجه الترمذي وحسنه العلامة الباني إذن من قواعد يهد السمة والجماعة لا يقوبون في القدر إلا بما أطلعهم الله عز وجل عليه من الكتاب والسنة ثانياً النهي عن الخوف والتنازع فيه رابعاً يصطفشبون أن الله عدل ثالثاً يصطفشبون أن الله عدل لا يظلم أن الله عدل لا يظلم لا يحتجون بالقدر إلا فيما نزل عليهم من المصائب أنه لا يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئته ومع هذا جعل الإنسان مشيئ وقدره ها أنا أرفع الهاتف عندي مشيئة ها أنا أضع الهاتف ها أنا أشرب الماء فلماذا لا أحتج بهذا في القدر وإنما أحتج به في عمل الجنة والنار أليس الرزق قد كتب؟ أليس الرزق قد كتب؟ لماذا لا أجلس في مكاني وأقول الرزق قد كتب؟ أليس منكم من جعل من قد كتب له أنه ناجح أو راسد؟ لماذا لا لأجلس في بيتي وأخذ الشهادة تقول لابد من الأسباب أفعلها فإياكم أن يدخل لكم الشيطان ويحتج لكم في ذا القدر بما يتعلق فقط في الجنة والنار وأن أعمال العباد في الطغية الله عز وجل الحقيقي فتجعل لنا قدره وأفعال وأن تذهب للرزم وهذا يذهب للزواج وهذا يدرس وهذا يتعلق ولو كل أحد فعلها أحمد أشرب بمشيئته كما أراد هكذا فريح تشب القدر بأن الله قد قضى كل شيء فلا نفعل شيئا ومراتب القدر أربع العلم والكتابة والمشيئة والخلق أن الله قد علم وكتب وشاء وخلق كل شيء Tapi ada macam tu, kita dah aida, macam sekejap sekejap aida. Kalau kita kau macam tu, sekejap. Kemudian, Ali yang berikutnya yang dibawakan oleh muallif rahim taala di sini adalah permasalahan seputar Takdir, sesbutor takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana sebahagian manusia itu berlarut-larut di dalam hal ini, dan kebanyakan manusia tersusah di dalam perkara qadar itu dikarenakan beberapa hal. Yang pertama adalah mereka larut di dalam masalah qadar. Padahal hal yang mereka tidak ada ilmu pengetahuan padanya Kemudian Mereka tidak membedakan Antara apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan secara kawni Dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan secara syari Demikian pula Mereka tidak membedakan Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai Dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dan takdir atau al-qadar itu salah satu dari rukun iman di mana dikatakan antu minabil qadari khairihi wa sharri agar engkau beriman dengan takdir baik ataupun yang buruknya dan di sana ada kaidah-kaidah yang perlu dipahami dan diperhatikan yang pertama Tafsirul Karim, insyihul kalam perhatikan secara seksama kaidah-kaidah ini. Beliau bercerita. Kaidah yang pertama, seseorang tersebut jangan melampaui apa yang datang dari Al-Qur'an dan hadis. Kemudian yang kedua, dilarang untuk larut-larut -larut di dalam perkara takdir, membicarakan tentang perkara takdir. Oleh kerana itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Idza zikra al qadar fa amsiku". Jika disebutkan kepada kalian tentang takdir, maka tahalla, tahalla untuk tidak berlarut-larut di dalam mengatakan atau berbicara tentang takdir. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala suatu hari bercerita Apabila suatu hari nabi saw keluar dari rumahnya, kemudian melihat kami na-na dah milqadar kami berdebat tentang permasalahan takdir Sama para sahabat. Wajib hatta marzujha hatta marzujhu. Kemudian nabi saw marah sampai memerah mukanya, dikarenakan marahnya sangat dahsyat marahnya beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau mengatakan apakah dengan hal ini aku memerintahkan kalian apakah dengan hal ini pula aku diutus kepada kalian ketahuilah bahwa umat-umat terdahulu hancur sebelum kalian itu dikarenakan mereka tatajaz fi hadzal amr mereka berdebat dalam perkara ini maka aku tekankan kepada kalian Jangan sekali-kali, jangan sekali-kali kalian memperdebatkan perkara takdir. Ini hadis di oleh Imam Al-Imam at dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Maka jangan sekali-kali seseorang tersebut larut di dalam membicarakan takdir. Kemudian senantiasa dia bersesumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah taala itulah ajil dan Allah tidak pernah berbuat kezaliman. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat kezaliman. Kemudian di antara faedah yang lainnya, jangan sekali-kali dia berhujjah dengan takdir kecuali pada apa-apa yang ketika itu dia mendapatkan musibah. Kecuali kepada kecuali pada apa-apa yang dia ditimpa musibah padanya. Itu jangan sekali-kali dia berhujjah dengan takdir kecuali pada apa-apa yang dia ditimpa oleh musibah padanya kemudian di antara kaidah yang lainnya annahu la yaqa fil kaun syai' illa bami'ati fa tidak ada yang terjadi di alam semesta ini sesuatu apapun melainkan dikarenakan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala apalagi jika lain di atas kehendak Allah subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kepada manusia qudrah, kemampuan atau kehendak pula. Beliau mempermisalkan tadi, setiap manusia beliau al جنة والنار أن الله جعل الإسلام قدرها أنا أشغل النار أنا أذاكر وأدرس لماذا لا أقول لماذا لا أحتجش وأقول أني قد نجحت الزراشة قد طلب الله نجاح والرسوس فأنا أدرس لا أحتجش إلا هي أمر العام Kemudian beliau mengatakan di sini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan takdir kepada kita bahawa sifulan akan mendapatkan kesuksesan atau dia akan berhasil di dalam belajarnya Tidak dapat. Apabila kita berada dalam daerah, tidak bertanya. Tiada masalah di dalam Dan sebagian ahliul ahwa rata-rata mereka itu berhujah di dalam permasalahan qadar hanya dalam permasalahan Allah saja. Dalam permasalahan surga ataupun neraka, sehingga mereka meninggalkan amalan-amalan atau sebab-sebab yang membawa mereka kepada surga ataupun membawa mereka kepada neraka. Mereka berhujah hanya dalam permasalahan ini. Kenapa mereka tidak tidak tidak berhujat dalam permasalahan dunia. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan kepada mereka kesuksesan. Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan kepada mereka kelulusan di dalam belajar dan sebagainya. Sehingga cukup bagi mereka untuk duduk saja di rumah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan bahawa dia akan sukses. Bahawa dia akan lulus. Kemudian dia akan mendapatkan ijazah. Kenapa mereka tidak berdalil dengan ini. Tapi yang mereka jadikan ujjah di dalam permasalahan qadar, di dalam permasalahan takdir, itu hanya amalan-amalan yang berkaitan dengan akhirah. Sehingga mereka bersandar kepada takdir. Sehingga mereka meninggalkan amalan amalan salih yang membawa mereka kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, beliau menjelaskan di sini, bahawa al-qadar itu memiliki tingkatan marasif yang pertama adalah al-ilm. Tingkatan yang pertama adalah al-ilmu-ilmu. Kemudian yang kedua adalah al-kitabah, tulisan. Kemudian yang ketiga adalah masyia, kehendak. Kemudian yang keempat adalah al qudrah Sama zaka rahimahullah, kadariya ladidahum bajuus hadir umma. Wa kafarahum ahl al-ilm, Maka dia kerana Qadariah majus hadi al-Ummah. Kemudian Mufassirahnya Allah Taala menjadikan sini bahawa orang-orang Qadariyah merupakan majus umat ini, majusi yang umat ini. Mahaulai al-Qadariahulah. Dan mereka-mereka yang dianggap sebagai majusi hadi al-Ummah adalah orang-orang yang hulu dalam mas permasalahan takdir, yang nafu al-arba' maret al-Qadar. Yang menafikan atau meniadakan empat tingkatan di dalam permasalahan takdir tadi. Faqalu Allah lam ya'alam, wa lam yakutub, wa lam yashah, wa lam yakhluk. At'ala al Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menulis. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menkehendaki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan. Empat merakib tadi, yang terakhir, ada salah.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 Dan mereka mengatakan bahwa hamba tersebutlah yang menciptakan perbuatannya dan mereka lah yang mengkehendaki perbuatannya tersebut. Allah azza wa jalla tidak menciptakannya dan tidak mengkehendakinya. Dan Allah subhanahu wa taala tidak menciptakannya dan tidak mengkehendakinya. Dan yang menjadikan mereka berucap seperti itu kalau bagaimana Allah hamba يفعل يفعل الطاعه ويفعل المعاصي فكيف الله عز وجل يفعل المعاصي ويحبها فقال الله عز وجل لا لا يقف على العباد الذين yang menjadikan mereka berucap seperti ini bagaimana bisa seorang manusia tersebut mengerjakan ketaatan kemudian mengerjakan kemaksiatan dan Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan hal kemaksiatan وهؤلاء إذا قالوا أن العبد يخلق أفعاله وله المشيئة والله عز وجل تعالى الله عما يقول ليس له في ذلك شيء فبالتالي هم نقوا هداية إيش هداية هداية التوفيق والهداية لله سبحانه وتعالى وإنما أثبتوا هداية الرشاد طالما أن العبد يخلق أفعاله وهو الذي يشاءها Allah Taala tidak di tanganNya, apa yang mereka katakan, hidayah hidayah taufiq. Dan sejatinya orang-orang yang mengatakan ini, yang mengatakan bahawa hamba lah yang menciptakan perbuatannya dan hamba lah yang menghendaki perbuatannya, bukan Allah Subhanahuwataala. Sejatinya mereka ini menghapuskan hidayah taufiq dari Allah Subhanahuwataala. Karena hidayah yang kita fahami ada dua, ada hidayah taufiq. Itu murni ketunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Ada hidayatul irsyat Iaitu melalui orang-orang yang berdakwah, Orang-orang yang menyampaikan nasihat dan sebagainya Dan orang-orang yang berpemahaman demikian Sejatinya dia menghapuskan Hidayatul tawfiq Dari Allah subhanahu wa ta'ala Fakat haramu ampusahum Al-ishti'ana billah Al-ishti'anaqulu fi du'aina Allahumma a'inhi ala wa Wasyukurika وعسى عبادتك استعانا بالله على الطاعه وهم يقولون الطاع يشيع العبد ولا علاقة لله بها فهؤلاء حرم انفسهم ان استعانا بالله لذلكني ابراهم من حرمكن لذري mereka tersebut meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Padahal dikatakan dalam hadis, Allahumma aini ala dikrika wa shukrika wa husy ibadatik ya Allah, tolonglah aku untuk agar benar mengingat engkau kemudian bersyukur kepada engkau kemudian memperbaik memperbagus ibadahku. Rasulullah, قضاء المغرب ان شاء الله. هاذا هو بتاع صلوه مو وقت المغرب عادي. شيخ هذا القضاء هذا الشيء الثاني. طيب بعد سبحانك اللهم بحمدك شهد الله إن بحمدك إن لا إله إلا أنت وصلاح وبركاته إن شاء الله رجيم بليل سكلاح المغرب. langsung إن دي أمن فسبحانك اللهم بحمدك وشهد الله إلا أنت سوفرك واته إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته